الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم منهم من كلم الله ورفع بعض الدرجات وآتينا عيسى بن مريم Oh Yeah. I'll <laughs> لا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات for me Kiitos!